بازدیدیم، آیا هر یکی از عند امريكا والثلاثات لأنه عند اعزائي اثنان فيعترضون بيهم ويعترضون بيهم ويعترضون بيهم حادثاً عن السكوائيين ومعاولين فالثالي هذا الآن في هذا التسجيل والثلاثات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 والعمل صار وعطاء تظهر من الوزن تظهر من الوزن تظهر من الوزن والعادية تظهر من الوزن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 أنا يقول، الله وارحمني، يا كريم يا رب تبارك في أه؟ على خاتم المكارم، وإن كان ذي الجهل لا أنت تعرف من يجي؟ أنت تعرف من يجي هنا؟ من هو؟ هذا الشخص هنا في السجن. من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ من هو؟ I <laughs> have <laughs> يأي أكيد رائع ويأتر بكير الله من القائد من قوم القائد تخرج كفر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 out of a runaway الظالمين والمغدورين الفجار وعيسى فاعلموا ان ترجعوا عن هذه الارض اترك هذا من الفجار الذين الذين غواوا عن الواقع لا اي هذا الحق اننا نؤمن من اهم البلاد امید وعن حديث عن سعد بن أبي الله بن جرير عن رضي الله تعالى عنه من الناس، مع النظم الكبيرين، وعن حديث عن أبو سعيد الخدري عن جرير، رواه أحمد بن حنبل، رواه أبو داود، رواه أحمد تقوم في العاث المسكى عنه يفكوا من Flight number of Him و لله حدث من اللعبة عن الله أنّ عز على تعيعدمها أنّي يمحك وقتا Books في سائدة الآن و قالوا عليكم الضبن والقرر والضحف أنه بلق الله ورسيطه عن هذا السلام طيب ملاكة اخبط النفاق لأنه الضبانة بالنفاق محيطة النارسين ورسيطون عن شخص الله محيطة النارسيطين أنه نبحيطون من ملاكة عن كل مجال لكن بقولนه معي في فضل التي يقول ان الهد إلى الغم وز придум Summit كيف تشبه عن نتيارك لأن الله تعود أنا من يأمر من أولى الأديان. وَالْعُرْشُ مِنْ جَهَنَمَ الْعَجَّابِيَةِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُجْرِمُونَ وَالنَّارُ الْعَجَّابِيَةُ يا امهاتنا الخلاد الراضي الى نور السماء واننا مصابون بالخير ان يفتح لنا على كل شيء ونعرف انتصاره واحرره حللوا لنا طريقا وحقق <تصفيق> لنا النصر منه على We're going to be aware انظروا عن حيو. فإن رسالة الله عليكم أن أجلسوا بذلك عليكم ومن يجعلك الله إذا لم يجعلك ومن يجعلك بذلك ومن يجعلك بذلك إذا تقولوني عنكم بذلك فقد عن التعليم فتحطرت الثلاث عن الظوالة من ذلك وفيها عليكم فهدني أفضل هذا الله من جناته الله يكرم من مداريته الله من الله يغفر من خطاياه يغفر من خطاياه الله يغفر من يغفر من خطاياه الله يغفر من ان الله يغفر من خطاياه الله يغفر من خطاياه الله يغفر من خطاياه الله يغفر من خطاياه الله يغفر من خطاياه الله من خطاياه الله يغفر وأطريق الخطأ للعمل ضائع الناسينة هذا الشيء ويأتبه الله الحزين وعليه الأعلى من الجزء وعليه ألا أتبه النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عزة وسنة القائد إن الله يمنى ينتبه الجزيين على الوزيز يا من بينهم حاولوا أن يضعوا على الأرض ولا الله؟ من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 everywhere.